مشتين يا خدي تعالت بهشت تريدون ان تسالوا رسولكم يعني قال امروا اريد بيت ان هين في كما سئل موسى من قبل شابري هنج في سياره موساي تاد نكره قوم موسى برزبه هنج كوكي جهيال قالت في سياره نجه خدا يتنمع قول قوم موسايش موسى كذا اجا هند خد تعالى نشى مبدأ دا ايمان ابتبه خد تعالى بجد بجد ومن يتبدل الكفر بالايمان حتي كسى كفره بخو ورگرت شين ايمان ايمان بحيلت شين ايمانت كتا كفر آيات خد تعالى فقد ضل سواء السبيل او او كس كسى حصاء شريكا راست برزبو راست حيلة او راست برمرو بدتا بحشد خد تعالى